ربنا إن حالنا لا يخفى عليك وهذا ظلنا ظاهر بين يديك وال穆سالمون عبدك وبنو عبدك وحملة كتابك وأتباع رسولك وحبيبك محمد عليه الصلاة والسلام بعطفك ولطفك ورحمةك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم أمة محمد رحمة شاملة تعز فيها أولياءك وتنصر جندك وأحباءك وتظل فيها أعداءك وأعداء دينك وشريعتك وكتابك العظيم اللهم إن نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت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 Ashadu anla jadi do akbar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 Nem tettek nekik, hanem azzal قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عَلى قَنُوبِهِمْ لَا يَفْقَهُونَ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُ خَشَاءٌ مُسَدَّدٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ Húl aló Fáhzárhúm Quátaláhúm Alláh Quátaláhúm Alláh Anna Yúfakún Wáhíza Quíne léhúm Taáló Yastagfir Lekum Rásúl Alláhí Láhú Rósáhúm Warráitáhúm Yassudú Náhúm فِئْنَا هُمْ لَن يُغْنِيَ اللهُ لَهُمْ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَن تُفْلِحُوا عَلَى مَنْ ذِى رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ ولكن المنافقين ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لا يرجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن Hát, Hamdulillahi rabbil alamin, al-Rahman Allah اذقوا كلامي قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول ربنا ولا اخبرتني فيقول ربنا ولا اخبرتني الى اجل قريب الله نفس إذا جاء Oh. Salamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum wa rahmatullah.